يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إنه كان من المفسدين ونريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمته ونجعلهم الوارثين ونريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئم ونجعله الورثين ونمكن لهم في الأرض ونري في الرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون Wa a'upainaa ila um Musa an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 هَنَنَ وَجُنُودُهُ مَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَةُ الْفِرْعَوْنِ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ قَالَتِ امْرَأَةُ الْفِرْعَوْنِ قُرَّةُ عَيْنٍ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أو نتخذه وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 قوله لكم وهم لهناصفون فارددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ارددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق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 لك من قال يا موسى إن الملأ يتمعون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خٌ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 قال إني أريد أن أُكِحَك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. قال إني أريد أن أُكِحَك إحدى بنتي هاتين على. فإن ثمان يحجج عشرا فمن عندك فان اثممت فمن عندك وما اريد ان اشق عليك وما اريد أن أشق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 فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّكَ أَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدَبِّرًا وَلَمْ يُعَقَّبَ فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّكَ أَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدَبِّرًا وَلَمْ يُعَقَّبَ يَا مُوسَى اقْبِل وَلَا تَخَفْ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 بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر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 أوقر لي هامن ونطين فجعل لي صرحًا فجعل لي صرحًا لعلّي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنّه من الكاذبين فجعل لي صرحًا لعلّي أطلع إلى إله موسى وإني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 وَإِذَا mereka yang telah mengetahui, بِهِ berkata: "Amanlah kami, ini adalah kebenaran dari Tuhan kami. Kami adalah فَأُنْجِرُهُمْ مرتين, مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أَلَيْسَ كَانَ يُؤْتَى نَجْرُهُمْ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 صوتي بغرم معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعضهم إلا قليلة فتلك مساكنهم لم تسكن من بعضهم إلا قليلة وكنا نحن الورثين وكنا نحن الورثين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 تبرأنا إليك تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب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 وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُلْلِنُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُلْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إلَهِ إلَّهُ له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.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 يا من إله غير الله يأتيكم بضياء أ تسمعون أ تسمعون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 النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه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 أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ أهلك قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ القرون هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قوة وأكثر من من من هو أشد منه قوة وَأَكْثَرُ جَمْعًا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 117. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وقال الذين أُوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحًا ولا يلقاها إلا الصابرون ولا يلقاها إلا الصابرون فخسف نابه وبذره الأرض فخسف الأرض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 إن الذي فرض عليك القرآن لрадك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لрадك إلى معاد والرب أعلم من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 وما كنت ترجو أي يلقا إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وما كنت ترجو أي يلقا إليك الكتاب إلا رحمة من ربك Fala takulan nwarahil lil kafirin. Fala takulan nwarahil lil kafirin. Walla yasudun nak an ayat Allah bade izzu dzilat